وأنا موضوع اليوم هو عن داود النبي وكيف أن داود برغم من توبة الرائعة جدا في الكتاب المقدس إلا أن بعض الأحداء لا ينتبهون إلى هذه التوبة وفقط يقولون كيف يخطئ داود وطبعا وضحنا في المرات السابقة عن بدعة عصمة الأنبياء في مرات كثيرة ومن مراجع إسلامية أيضا واليوم بنامة الربية سأتناول موضوع داود أيضا الخطيئة المشهورة عن داود خطيئة الزنا وكيف قتل أورية الحسي سأقدمها كما هي في الكتاب المقدس سأقدمها تماما من مراجع إسلامية كما هي فبنعمة الرابعة سورة تابعوني ولكن في البداية أود أن أتكلم عن خطية داود من منظور الوحي المقدس وموقف داود شخصيا يبدأ أولا نتكلم عن خطية داود واردة في الوحي المقدس في سفر سمويل الثاني الأفحى 11 الآية من 2 إلى 27 فخلونا نقرأ معا هذه الآيات المباركة وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره خل خلوا بالكم ركزوا في الكلام هو بذاته الكلام الذي سأقرأه بعد قليل من مراجع إسلامية أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بس شبع بنت ألي عام امرأة أوريا الحسي فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاتجع معها وهي مطهرة من طنصها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلة فأرسل داود إلى, أي... إلى يؤاب يقول أرسل إلي أوريا الحسي أوريا دا داوجها فأرسل يؤاب أوريا إلى داود فأتى أوريا إليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك وغفر رجليك فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته فقالوا لداود لم ينزل أوريا إلى بيته فقال داود لأوريا أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل ويهوزة ساكنون في الخيام وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب واتجع مع امرأتي وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك فأقام أوريا في أرشالين ذلك اليوم وغده ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأذكره وخرج عند المساء ليطجع في مضجعه مع عبيد سيده وإلى بيته لم ينزل وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا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 وأوصى الرسول عندما تفرغ من الكلام مع الملك من عن جميع أمور الحرب فإن اشتعل غضب الملك وقال لك لماذا دنوتم من المدينة للقتال أما علمتم أنهم يرمون من على السور من قتل أبي مالك ابن يربشت يربوشت ألم ترمه امرأة بقطعة رحى من على السور فمات في طاباف لماذا دنوتم من السور فقل قد مات عبدك أوريا الحسي أيضا فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يؤاب وقال الرسول لداود قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل فكنا عليهم إلى مدخل الباب فرمر مات عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك في الحفثي أيضا فقال داود للرسول هكذا تقول لي يؤاب لا يسوء في عينك هذا الأمر لأن السيف يأكل هذا وذاك شدد قتالك على المدينة واخربها وشدده فلما سمعت امرأة أورية أنه قد مات أورية رجلها ندبت بعلها ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابن هنا كما قرأنا الآن يريد لنا الوحي المقدس خطية داود النبي وكيف أنه نظر المرأة واشتهاها وأخذها وذنبها وحينما علم أنها حبلة حاول أن يغطي على ما فعل بأن أرسل زوجها إليها ولكن أوريا كان رجلا مثاليا صالحا ولم يرضى أن ينام مع زوجته والجيوش في الحرب وبالتالي قام داود بوضعه في مقدمة الجيش حتى يقتل وهنا نرى أن داود النبي ارتكب خطية مركبة حيث أنه اشتهى المرأة وزن بها وقتل زوجها ويورد الوحي المقدس هذا الفعل الذي قام به داود على أساس أنها خطية ضعف وقع فيها داود من نفسه وليس على أساس أنها وصية من الرب الإله ويجب عليه تنفيذها وسأقدم الدليل بعد قليل والكتاب المقدس لأنه كلمة الرب الإله الحية فهو لا يجامل نبي لا يجامل قديسا يظهر آه أخطاء الجميع دون مواربة ودون محابات فالكتاب المقدس يقول في مزمور 14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 هذا هو جوهر الموضوع لأن المقياس ليس هل داود أخطأ أم لا لأنه طالما داود بشر فهو بلا شك خاطئ في طبيعته وأيضا يقوم بفعل الأخطاء مثل البشر فنحن نؤمن أن الأنبياء معصومون في الرسالة الإلهية فقط وبكل أبعادها إذا كان سينطق بالوحي او سيبتق وحي ولكنهم غير معصومين في سلوكهم البشري الطبيعي فالمقياس الأساسي ليس هو هل داود أخطأ أم لا وإنما المقياس الأساسي ما هو رأي إله داود ورب داود في خطية داود هل سيجامل داود؟ هل سيقول داود نبي وله رخص؟ مثلما نسمع أن هناك أنبياء كذب لهم رخص ما هو رأي إله الكتاب المقدس هل سيجامل داود لأنه نبيه هل سيعطي الإله داود ميزة خاصة ورخصة تختلف عن البشر في ارتكاب الأفعال لأنه نبي أم أنه إله عادل قدوس يرفض الشر يساوي بين البشر في ارتكابهم للخطايا هل هو إله يغمض عينيه عن الخطيئة حينما يرتكبها داود لأنه نبي أم أنه دائما يعلن عن ذاته بأنه إله قدوس يرفض الشر ويطالب بشعب مقدس هذا هو الأساس والمقياس وجوهر الموضوع ماذا كانت ردة فعل الرب إله داود إله الكتاب المقدس على ما فعله داود هذا هو المحق لنعرف من هو إله الكتاب المقدس لقد قال عن نفسه في كتابه الرائع في سفر اللويين حداشر أربعة واربعين إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني انا قدوس وقال أيضا في سفر اللويين تسعة عشر اثنين قل لكل جماعة بن تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم كلام رائع جدا والآن يا إلهنا المبارك أيها القدوس الطاهر يا من أعطيتنا وحيك الرائع قد رأيت ما فعل داود عبدك ونبيك فهل ستجامله لأنه نبي هل سيكون له حكم خاص رخص خاصة هل سيكون له عندك آآ آآ يعني شيء تخصه به دون سائر البشر العاديين هل أنت قدوس مع البشر فقط حاشة هل زات القداسة مع الأنبياء بالتأكيد كل هذه التساؤلات يفهمني فيها الأحباء المسلمين جيدا ويعرفون ماذا أعني بهذه الأسئلة يعرفون ماذا أعني بهذه الأسئلة فتعالوا لنرى إذن ماذا كان رد فعل الإله القدوس فقد وردت تردد فعل الإله القدوس مباشرة بعد خطية داود وفي الأصحاح التالي ولم يتأخر الرب فقد جاء بالوحي الإله ما يلي في صمويل الثاني 11 من الآية 27 إلى الأصحاح 12 إلى الآية 23 وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب فأرسل الرب نسان إلى داود فجاء إليه وقال له كان رجلان في مدينة واحدة واحد منهما غني والآخر فقير وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا تأكل من لقمته؟ وتشرب من كأفه وتنام في حضنه وكانت له كبنة فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيئ للرجل الذي جاء إليه فحمي غضب داود على الرجل جدا وقال لناسان حي هو الرب انما يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد ان نعجى اربعة اضعاف لانه فعل هذا الامر ولانه لم يشفق فقال ناسان لداود انت هو الرجل لا يوجد مجاملة ولم يخف ناسان انت هو الرجل هكذا قال الرب اله اسرائيل أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يدي شاول وعطيتك بيتي بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وعطيتك بيت إسرائيل ويهوزا وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه قد قتلت أوري الحسي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة وإياه قتلت بسيف بني عمون والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوري الحسي لتكون لك امرأة هكذا قال الرب هانذا أقيم عليك الشر من بيتك وأخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك مع نسائك في عيني هذه الشمس لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس فقال داود لناسان قد أخطأت إلى الرب فقال نسان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتونه فالابن المولود لك يموت وذهب ناثان إلى بيته وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أوريا لداود فسقل فسأل داود الله من أجل الصبي وصام داود صوما ودخل وبات مستجعا على الأرض فقام شيوخ بيته عليه ليقيموه عن الأرض فلم يشأ ولم يأكل معهم خبزا وكان في اليوم السابع أن الولد مات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 والدهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد ثم جاء إلى بيته وطلب فوضعوا له خبزا فأكل فقال له عبيده ما هذا الأمر الذي فعلته لما كان الولد حيا صمت وبكيت ولما مات الولد قمت وأكلت خبزا فقال لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت من يعلم ربما يرحمني الرب ويحيى الولد والآن قد مات فلماذا أصوم هل أقدر أن أرده بعد انا ذاهب إليه وأما هو فلا يرجع إليه كان هذا رد فعل الرب الإله على خطية داود النبي يا إخوة وحقيقة أثبت الرب كما هو دائما أثبت لنا وهو غير محتاج أثبت لنا أنه فعلا إله قدوس لا يرضى بالشر وأنا أنحني له سجودا وعبادة وشكرا لأنه رائع ومسبح اسمه إلى الأبد فهو لا يحابي بالوجوه ولم يجاني النبيه داود ولم يعطيه رخصة خاصة بل عاقبه أشد عقاب فماذا كانت النتيجة يا ترى هذا ما سنتابعه في ثالثا ردت فعل داود ثالثا ردت فعل داود فياتر ماذا كانت ردت فعل داود النبي على تبكيت الرب الاله له هذه جزئية هامة فتأديب الرب لأولاده يقودهم دائما الى التوبة وقد سمعنا داود منذ قليل في الوحي المقدس وهو يقول قولته المشهورة أخطأت إلى الرب لقد انتبه داود إلى خطيته طبعا إله لا يعطي رخص ويبكت فما الذي ينتظر من العبد إلا أن يعترف بخطيته كان لداود كملك لاحظوا داود ليس فقط نبي ملك ملك على كل الأمة وكنبي من الإله مئات الطرق والمخارج ليؤلف لهم كلاما ويقول أنه وحي من عند الإله ليخرج به من مأزقه أو أن يشرع كملك قانونا يعطي نفسه الحق في هذه المرأة كانت له مئات الطرق فهو ليس نبي فقط ولكنه ملك أيضا أليس كذلك هؤلاء الذين ادعوا النبوة وألفوا وقالوا كلام من عند الله أحل لنا به نساء ألم يكن ممكن لداود النبي أن يؤلف كلاما ويدعي ويقول هو وحي من الاله وقد رخص لي بهذه المرأة زوجة أوريا الحسي ألم يكن له كملك أن يمارس إمكاناته الملكية لكي ما يرخف هذه المرأة له لا نعم بالتأكيد نبي كملك وكنبي كان له ولكن كيف لداود النبي الحقيقي من الرب الإله أن يقدم وحيا لا علاقة له بالإله فداود الصالح الصابق مع نفسه لم يفعل ذلك بل انكسر قلبه في داخله وفرخ فرخته المدوية حتى اليوم أخطأت إلى الرب وندم على خطيته وتاب وبكى وقدم لنا مزمورا يعتبر قدوة في التاريخ للتائبين وكملك لم يرفض أن يتكلم معه ناسان النبي في هذا الأمر كان يمكن أن يطرد ناسان خارجا أنتم تعرفون المزمور الرائع الذي قدمه في الكتاب المقدس المزمور الحادي والخمسون تعالوا نقرأ منه من هذا المزمور الرائع الذي يعتبر هو منارة في طابور التائبين عبر التاريخ حينما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بس فقال فيه داود النبي ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأستك أمحو معاصية اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي طهرني لأني عارف بمعاصية وخطيتي أماني دائما إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك هانذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بيومي ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة طهرني بالزوفة فأصهر اغسلني فابيض أكثر من السلج أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها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 والخطاة إليك يرجعون نجني من الدماء يا الله إله خلافي فيسبح لساني برك يا رب افتح شفتي فيخبر فني بتسبيحك لأنك لا تسر بزبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى زبائح الله يا روح منكثرة القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره احسن جرباك الى صهيون ابن سوار اورشليم حين اذ تسرو بذبائح البري محرقه محرقه وتقديمات كامله حين اذ يصعدون على مذابحك عجولا هللويا كان هذا هو مزمور داوود النبي الذي قاله والذي يشكل ردة فعل داود وكيف أنه قدم هذه الدموع وهذه الصراخات وهذا الانكثار أمام الرب الإله لأنه أدرك أنه أخطأ إلى هذا الإله الرائع إذن بعد أن رأينا في الكتاب المقدس خطية داود موقف الرب منها لم يجامله موقف موقف داود قبل ردع الله له من خلال ناسان قاده هذا الأمر إلى التوبة إذن علينا رابعا أن أخدم كلمة إلى الأحباء المسلمين في هذا الأمر اقول يا من تعترضون وأنتم مبرمجين من الآخرين تجار الدين تعترضون على خطية داود النبي ولا تنظرون إلى توبته ولا إلى تأديب الرب الإله له فهل يا سرى قالوا لكم تجار الدين أن داود أيضا زنى وقتل في عقيدتكم الإسلامية أم أنهم كالعادة يخفون عنكم الحقائق التي تعيق برمجتهم لكم تعالوا معا ندخل إلى القرآن والتفاسير وبعض المراجع الإسلامية لنرى كيف أن خطية داود النبي موجودة عند الأحداء المسلمين كما هي فهي نقرأ اقرأوا فالقراءة أساس المعرفة تعالوا معا نقرأ سورة صد 22-23-24 سورة صد 22-23-24 إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان ضغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة نفس المثل الذي قاله ناسان خلوا بالكم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 فاستغفر ربه وخرى راكعا وأنب هذا ما ورد في القرآن وأريد منكم أن تتابعوني في قراءة بعض المراجع الإسلامية التي سأشير لأسمائها وأرقام صفحاتها لمن يريد أن يكمل بحثه فيها في الكامل في التاريخ لابن الأسير المؤرخ كامل في التاريخ لابن الأسير صفحة 74 اسمعوا بتركيز وقيل كان سبب البلية أنه حدث نفسه أنه يطيق أن يقطع يوما بغير مقارفة سوء فلما كان اليوم الذي يخلو فيه للعبادة اللي هو داود يعني عزم على أن يقطع ذلك اليوم بغير سوء وأغلق بابه وأقبل على العبادة فإذا هو بحمامة من ذهب فيها كل لون حسن قد وقعت بين يديه فأهوى ليأخذها وهو متعبد في حمامة من ذهب جاءت وترمد قدامه فحب يأخذها فأهوى ليأخذها فطارت غير بعيد من غير أن ييأس من أخذها طارت شوية بعيد عنه كذا فما زال يتبعها وهي تفر منه حتى أشرف على امرأة تغتسل فأعجبه حسنها فلما رأت ظله في الأرض جللت نفسها بشعرها فاستترت به فزاده ذلك رغبه فسأل عنها فأخبر أن زوجها بصغر كذا فبعث إلى صاحب الصغر بأن يقدم أورية بين يدي التابوت في الحرب وكان كل من يتقدم بين يدي التابوت لا ينهزن إما أن يظهر أو يقتل ففعل ذلك به فقتل داود في محراب بيض ضربنا جاءت حمامة وقعت بين يديه حب ياخذ الحمامة تطير شوية شوية لحد ما بص كده شاف المرأة بتستحم زوجها اسمه مين أورية الحس أورية بالإسم بعت لصاحب المسؤول عن أورية يقدم في الحرب قتل خلاص هذا الكلام اللي عاوز يكتب مراجع بأرقان الصفحات يتابعني الكلام ده موجود في التاريخ لابن الأسير صفحة 74 وابن الأسير دا مؤرخ هذا الكلام موجود في تاريخ الرسل والملوك لشيخ المفسرين الطبري صفحة 193 و194 هذا الكلام موجود في نهاية الأرب في ثنون الأدب للنويري صفحة 1421 تعالوا نقرأ التفاسير القرطبي لسوره صعب 22 في سوره صعب 22 للإمام القرطبي يقول فنظرا راى في بستان على شط بركه تغتسل قاله الكلبي وقال السدي تغتسل عريانه على سطح لها فراى اجمل النساء خلقا فابصر ظله فنفضت شعرها فغطى بدنها فزاده اعجابا بها لسورة الصاد 22 يقول وهما ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود عليه السلام على ما وقع منه وكان له تسع وتسعون امرأة وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها شيخ المفسرين الطبري لسورة الصاب 23 يقول وذلك أن داود كانت له في مقيل 99, 99 امرأة وكانت للرجل الذي أغزاه حتى قتل امرأة واحدة فلما قتل نكح فيما ذكر داود امرأته واضح الكلام يعني الآن انا أعطيتكم كم مرجع واحد الكامل في التاريخ لابن الأسير اثنين تاريخ الرسل والملوك للطغري ثلاثة نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري أربع القرطبي لصورة صاد 22 الجلالين لصورة صاد 22 الطبري لصورة ص 23 كم مرجع ثلاثة بس لا مش ممكن ثلاثة 1-2-3-4-5-6-7 7 مراجع مزبوط كده خدوا كمان بدائع الظهور في وقائع الظهور للصيوط صفحة 79 وصفحة 80 بدائع الظهور في وقائع الظهور للصيوط والصيوط جلال الدين الصيوط ده واحد يعني من أشهر مفسري القرآن دعالوا نقرأ ماذا قال في هذا الكتاب بدائع الظهور في وقائع الظهور صفحة 79 و 80 قال قال وهب ابن منبه بينما داود يقرأ, يقرأ في محرابه اذ دخل عليه طائر في محرابه من الكوة وكان ذلك الطائر على صفة الحمامة ريشها من الزهب وجناحها مكلة الاهرة الملونة ومنقارها من الزمرد الأخضر ورجلاها من الياقوث الأحمر فلما رأها داود شغلته عن القراءة فتأملها فظن أنها من الجنة فمد يده إليها ففرت من بين يديه إلى جانبه فقام إليها ففرت إلى الكوة يعني الشباك وقيل كان سبب ذلك أن داود قال يا رب إن جميع الأنبياء ابتليتهم لتعظم لهم الأجور فهلا افتليتني لتعظم أجري فأوحى الله إليه يا داود استعد للبلاء في يوم كذا وكذا فلما كان المعاد أتى إليه إبليس اللعين في صفة الطائر يبقى الحمامة دي كانت إيه يا شباب الحمامة كانت إيه كانت إبليس حسب كلامه المسلمين كويس فأتى إليه إبليس اللعين في صفة الطائر المذكور قال فتقدم داود إلى الطائر ففر من الكوة إلى بستان تحت قصر داود فنظر داود إلى البستان لأجل الطائر وإذا في البستان امرأة جميلة ذات حسن فائق على أهل زمانها وهي تغتسل فلما نظر داود إليها خجلت وأسبلت شعرها فغطى سائر جسدها فوقع حبها في قلبه وشغف بها قال فلما فتتن بها وسألا عن أمرها قيل انها متزوجة برجل من الجند وهو مسافر وله ستة أشهر في الغزو فعند ذلك كتب إلى امير الجيش نفس الموضوع كتب لي مين رئيس الجيش كتب إلى امير الجيش يقول قدم أورية بن حنى أمام الجيش وعطه الراية بيده وكان أورية زوج المرأة وكان المتقدم بالراية قليلا ما يسلم فلما وصل الكتاب فعل أمير الجيش ما أمره داود فسلم الراية إلى أورية وتقدم فقتله فكتب امير الجيش يخبره بموت أورية فعند ذلك خطب داود امرأته فتزوج بها فحملت فحملت منه بولده سليمان عليه السلام وكان اسم المرأة تشايع بن سوري فأقام معها أياما وكان لداود الزاكة 99 امرأة وقد كمل بأم سليمان المئة خلاص الكلام من مراجع مسيحية أبدا هذه مراجع إسلامية دعوني أزيدكم مرجعا آخر في المصنف في باب ما ذكر من امر داود وتواضعه صفحة 464 و467 يعني من 464 إلى 467 اسمعوا ماذا يقول حدثنا ابن فضيل عن ليس عن مجاهد قال لما أصاب داود الخطيئة وإنما كانت خطيئته أنه لما أبصرها أمر بها فعزلها فلم يقربها وعرف داود زنبه فخرى ساجدا أربعين يوما وأربعين ليلة وكانت خطيئته مكتوبة في يديه ينظر إليها لكي لا يغفل حتى نبت البقل حوله من دموعه ما غط رأسه يعرفين يعني يعني ساجد كده على الأرض بيبكي أربعين يوم وأربعين ليلة البقول نمت من دموع داود لحد ما غطت رأسه يعني حتى نبت البقل حوله من دموعه ما غط رأسه فنادى بعد أربعين يوما فارح الجبين وجمدت العين وداود عليه السلام لم يرجع إليه في خطيته شيء فنودي أجائع فتطعم أم عريان فتكسى أم مظلوم فتنصر قال فنحب نحبة يعني صرخ صرخ او بكى بكية فنحب نحبة هاجم يليه من البقل حين لم يذكر زنبه فعند ذلك غفر له فإذا كان يوم القيامة قال له ربه كن أمامي فيقول أي رب أي رب يعني يا إلهي زنبي زنبي فيقول كن خلفي فيقول له خذ بقدمي فيأخذ بقدمه يعني سئل داود عايزه انت عريان تكسى جائع تطعم مظلوم تنصر فهو صرخ ما ما لم يذكر شيء صرخ صرخة كبيرة نحبة نحبة هاجة ما يليهم يعني حتى البقول التي نبتت من دموعه هاجت كده زكينه في ريح يعني عاصفه يعني لم يذكر زنبه ما خجل يذكر ذنبه فعند ذالي غفر له ففي يوم القيامة يعني دا رب داود يقول دا طبعا داود مش دا بتاعنا داود بتاع القرآن كن اماني فيقول اي رب ذنب ذنب ازاي ان اكون قدامك انت حتشوفني فيقول كن خلفي طيب خليك خلفي هو الله عنده خلفه قدام خذ بقدمي فياخذ بقدمه قال علي بن زيد <تصفيق> قال علي بن زيد وحدثني خليفة المهم اللي هنا انا اللي عايز أوصله لكم يا أحبة الرب أهو زاود رجل مخطئ شاف المرأة واشتهاها وقتل زوجها وتزوجها انا أقرأ من مراجع إسلامية الآن قال علي ابن زيد وحدثني خليفة عن ابن عباس النباود حدث نفسه ان ابتلى اني عطصم فقيل له انك ستبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك فقيل له هذا اليوم الذي تبتلي فيه فاخذ الزبور اخذ الزبور يعني المزمير يعني مش عارف هو داود كان كاتب المزامير يعني وكتاب تعاصره المهم فأخذ الزبور فوضعه في حجره وأغلق باب المحراب إذا كان المزامير هو اللي, اللي أوحيت له يعني من منصفا على الباب وقال لا تأذن لأحد علي اليوم يعني اللي واجد في الباب قال له داود لا تدخل علي أحدا اليوم إطلاقا فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مزهب كأحسن ما يكون الطير فيه من كل اللون فجعل يدرج بين يديه فدنى منه فأمكن أن يأخذه فتناوله بيده بيده ليأخذه فاستوفذه من خلفه فأطبق الزبور وقام إليه ليأخذه فطار فوقع على كوة المحراب فدنى منه أيضا ليأخذه وقع على حصن فأشرف عليه لينظر أين وقع فإذا هو بالمرأة عند بركتها تغتسل من المحيض فلما رأت ظله حركت رأسها فغطت جسدها بشعرها فقال دعود للمنصف اذهب فقل لي فلانا تجيء فأتاها فقال إن نبي الله يدعوك فقالت ما لي ولنبي الله ان كانت له حاجة فليأتني أما انا فلا آته يا السلام هي تقدر تقول لدعود النبي كذا المهم دا ملك أما أنا فلا آتيه فأتاه المنصف فأخبره بقولها فأتاها وأغلقت الباب دونه فقالت ما لك يا داود أما تعلم أنه من فعل هذا رجم تموهما ووعظته فرجع يعني كان جاء يعمل إيه جاء إليها البيت وأغلقت الباب وقالت له يا داود انت مش عارف اللي بيعمل كده بترجموه ووعظته فرجع وكان زوجها غازيا في سبيل الله فكتب داود عليه السلام إلى أمير المغضى انظر أوريا فاجعله في حملة التابوت فقتله فلما انقضت عدتها خطبها فاشترتت عليه إن ولدت غلاما أن يجعله الخليفة من بعدي كما اشترتت وأشهدت عليه خمسين من بني إسرائيل وكتبت عليه بذلك كتابا فما شعر بفتنة أنه فتن حتى ولد سليمان وشبه فتثور المكان عليه المحراب فكان من شأنهما ما قص الله وخر داوت ساجدا فغفر الله له وأناب أي وتاب الله عليه فطلقها وجفى سليمان ما عليش خليكم معاي في الخرفات دي اللي أنا هراها بالوقت يعني فطلقها وجف سليمان خلاص طلق بالشبع وجف سليمان وأبعده فبينما هو في مسير له وهو في ناحية القوم إذ أتى على غلمان له يلعبون خلاص هو أبعد سليمان من القصر فجعلوا يقولون يا لادين يا لادين يا لادين يا لادين فوقف داود فقال ما شأن هذا يسمى لادين فقال سليمان وهو في ناحية القوم أما إنه لو سألني عن هذه لا أخبرته بأمره يعني الناس بيقول يا لادين يا لادين وداود يفعل فسليمان هناك بعيد طبعا يا لو أبوي داود يفعلني انا سأقول له ما الأمر فقيل لداود إن سليمان قال كذا وكذا فدعاه وقال ما شأن هذا الغلام سمي لادين فقال سأعلم لك علم ذلك فسأل سليمان عن أبيه كيف كان أمره فقيل إن أباه كان في سفر الولد اللي اسم لادين ده إن أباه كان في سفر له مع أصحاب له وكان كثير المال فأرادوا قتله وقال فأوصاهم فقال إني تركت امرأتي حبلة فإن ولدت غلاما فقولوا لها تس تسميه لاذين فبعث سليمان إلى أصحابه فجاءوا فخلى بأحدهم فلم يزل حتى أقر وخلى بالآخرين فلم يزل بهم حتى أقروا كلهم فرفعهم إلى داود فقتلهم فعطف عليه بعض العبس وكانت امرأة عابدة من بني إسرائيل وكانت تبتلت خلاص يعني سليمان عرف ده ليه اسمه لادين بس داود ما يعرفش موضوع تاني داود ما يعرفش بس سليمان يعرف هو عاوز يرجع سليمان للقصر وعايز يخلي داود يعطف عليه فبيورد هنا بعض الخرافات يعني كنت عايز عفيكم منها صدقون يعني يعني لا له لا دين لا دين لا دين له كانت امرأة عابدة من بن إسرائيل وكانت تبتلت وكانت لها جاريتان جميلتان واحدة متبتلة وعندها جاريتان جميلتان وقد تبتلت المرأة لا تريد الرجال فقالت إحدى الجاريتين للأخرى قد طال علينا هذا البلاء أما هذه فلا تريد الرجال ولا تزال بشر ما كنا لها فلو أنا فضحناها فرجمت فصرنا إلى الرجال طبعا هي بتملك الجاريتين ولو فضحوها وإنها زانية ورجموها خلاص يكونوا أحرار ويتزوجوا فأخذتا ماء البيض كلام, كلام صعبا أقرأ صدقون يعني كلام صعب جدا أقرأه لكن مش عارف طيب فأخذتا ماء البيض يعفوني انا مجرد قارئ يعني فاتتاه خلاص بلاش طيب خلاص بلاش بلاش الحته دي خلاص المهم ان هو سليمان رجع في الاخر مما سبق يعني الجمله يتضح لنا ان داوود النبي في القرآن وتفاسيره هو ايضا وقع في خطيه شهوه هذه المراه وهي في عصمة زوجها بل وقام بقتله ليأخذها حيتحط على الصيد وتئروا انت يعني فيوضع على الصيد وستقرؤه قراءة لأن الكلام شوية صعب وقع في خطية شهوة هذه المرأة وهي في عصمة زوجها بل وقام بقتله ليأخذها له بل ورأينا كيف أن داود النبي كان جاهلا بالأحكام التي يصدرها وسليمان ابنه يصحح له ولا أدري فإن كانت هذه الخطيئة لداود النبي وغيرها من الخطايا موجودة في القرآن والتفاسير والمراجع الإسلامية ولها نص واضح في القرآن وفي الثقافة الإسلامية تمتلئ الكتب بها هكذا كما قرأت لكم فلماذا يعترضون عليها في الكتاب المقدس خاصة أننا لا نؤمن بعثمة الأنبياء مثلهم وأنها وردت في الكتاب المقدس وبكل وضوح على أنها خطية بعث من داود وليس أمرا من الإله له أن يقوم بهذه الخطية بدليل أنه عاقبه إذن سؤال للأحباء المسلمين كيف تؤمنون بعثمة الأنبياء والقرآن يذكر أخطاء الأنبياء بل وكيف تفسرون خطية داود غير المسكوت عنها في مراجعكم غير مسكت عن خطية داود في مراجعكم كيف تفسر هذا الأمر إذن اعتراضكم على الكتاب المقدس هو إما من باب الحقد ومحاول التشويه الكتاب المقدس او من باب الجهل الذي يلعب من خلفه تجار الدين الذين يخفون عنكم هذه الحقائق ولا أعتقد أكثر من ذلك إذن خطية داود مذكورة في القرآن والمراجع الإسلامية كما هي في الكتاب المقدس الكارثة حينما نجد في القرآن ان هناك رخص لمحمد مذكوت عنها ورخص لمحمد يباركها إله القرآن بل ويقول له لا تخش الناس والله حق أن تخشاه خد زوجة زيد انا أأمرك بذلك بينما نجد الكتاب المقدس يعلن عن طهارة الله وقداسته وأنه يرفض الخطيئة والشر من أي, من أي انسان صدرت منه ربي بارك حياتكم وأشكر بقاءكم واستماعكم وتشجيعكم لنا والآن أترك المايك للأخذ حنة وأسمع مداخلات الأساسزة الأفاضل الذين يريدون أن يسروا هذه الحلقة بإضافاتهم ربي بارك حياتكم والمايك معك يا أختي حنة فضلي